ويل لكل افاك نثيم يسمع آ ي ا ت الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا ك أ ن لم يسمعها فبشره بعذاب اليم واذا علم من آ ي ا ت ن ا شئنا ي موسوعه ذ ا ب م ي ن من و ر النابلسي ئ ه جهنم م و ا ي غ ي عنهم م ك س و للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ا ء ه ر ك ه الهدى ف ر و ا بآيات ر ب ه م لهم ع ذ ا ب من ن رجز ل ي م ا ه ذ ي س خ ر لكم ا ل ب ح ر ر ل ت ج ي الفلك ف ي ه بأمره و ل ت ب ت غ و ا م ن ف ض ل ه و ن ك م ت ش ك ر و ن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 من عمل صالحا فلنفسه ومن س ا ء فعليها ثم إ ل ى ربكم ترجعون ولقد اتينا بني إ س ر ا ئ ي ل الكتاب و ا ل ح ك م والنبوه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 ام حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم, كالذين آمنوا ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون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 إ ذ ا تتلى ل ع ي ه م آ ي ا ت ن ا بينات ما كان ما حجته إ ل ا ا أن ق ل و ا توب آبائنا إ ل ا أ ن قالوا ا توب ى قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إ ل ى يوم القيامه لا ريب فيه ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبطنون وترى كل امه جاثيه كل امه تدعى إ ل ى كتابها اليوم اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا لنستطيع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 و م أ و ا ك م النار وما لكم من ناصرين ذلكم ب أ ن ك م اتخذتم ايات الله ه ز ؤ ا وغرتكم ا ل ح ي ا ة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم